ذالک امر الله انزلهم الیکم ومن یتق الله یکفر عنه سیئاتہ یکفر عنه سیئاتہ و یعظم له اجرا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 لِلْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا